يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدل مبين إنما اللهم أنا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه هم. ومثل, ومثل الذين كفروا كمثل الذي يعقب بما لا يسمع, ينعق ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن القرر غير باغ ولا عهد ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هؤلاء هؤلاء كما يكون في بقولهم إلّا ихم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداه والعذاب بالمعفورة فما أصبروا عن النار ذلك الله الكتاب بالحق، وإن, وإن الذي نختلف في الكتاب لبشقاق.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 وآداء الىه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون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 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خاف مِن رَبَّنَا أَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْجِبَالِ وَعَلَى النَّبِيِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خير فهُو خير لكم وَأَن تصوموا خير لَكُم إِن كنتم تَعْلَمُونَ شَهْرُ, رمضان شهر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 ولتضملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ونعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصر ومن كان مريضا أو على سفر فعدد من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر الله ولتكبروا الله على ما هداكم تشكرون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الدع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان أجيب دعوة الدع فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم لَيْلَةُ الصِّيَامِ رفض إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تهتانون أنفسكم فتاب عليهم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 مَا أَنْتَ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ البر ولمن اتقى وتلبيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا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 وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعلمه نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والمعاصي ونتوب إليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فقنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل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 اللهم انا نسالك الخير كله،, عاجل كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما صادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم لا تدع لنا دبا إلا غفرته ولا همّا إلا برجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا حفرته ولا طالبا للعلم إلا وفقته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحم موتنا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما تو على بارك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم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 اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم ارحمنا إذا على أكتابهم حملونا اللهم ارحمنا إذا ورانا التراب وفارقنا الاهل والاصحاب والاحباب اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا. من خير منازلنا وفسح فيها وضيق ملاحدنا اللهم نور على أهل الكبور قبورهم واغبر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب وتجارة لن تبور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم انا نسالك أن تؤتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب, النار وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار واجرنا من النار, وأجرنا من, النار وأجرنا من النار اللهم اجعل عطيتنا وهديتنا في هذه الليله عتق عت رقابنا من النار رقابنا ورقابا أبائنا وأمهاتنا وزوالنا ودنياتنا من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من, من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكما كلا نسيتنا أنا عليك انت كما ثنيت على نفسك اللهم بلغنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى في ديننا ودنيانا ونفرانا اللهم ما سألناك فاعطنا وما لم نسألك وما, وما قصرت عنه أمالنا دينا. وأعمالنا من الخيرات فبلغنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين من يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربنا رب عما يصيدون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم الله وسلم, الله وسلم الله على عبدك, عبدك, على عبدك, عبدك ورسولك محمد, محمد وعلى, وعلى آله, اله وصحبه, صحبه وصحبه صحبه وسلم